الإجابة الصحيحة هي B هذه العلامة تحدد موضع تقاطع طريق مع سكة حديدية الإشارة الإضافية الموجودة تحت علامة القاطع والمقطوع تدل على وجود اثنين أو أكثر من سكة حديدية